أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيوب إذ نادا رب وأيوب إذ نادا رب أني مسني الضر أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا لهم فكشفنا ما بينهم ضررهم وأتينا وأتينا مأله ومثله معهم رحمة من عدنا رحمة من عدنا وذكران للعابدين وإسماعيل وإدريس وذالك فكلهم من الصادقين وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين وذنوا اذ ذاب غاضبا فظن اننا نقدر عليك فنادى في الظلمات الا ذا في الظلمات الا اله الا انت سبحانك سبحانك ان كنتم من الظالمين فاستجبنا فاستجبنا لك فاستجبنا له ونجيناه من الغم فاستجبنا له ونجيناه من الغم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 وَوَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا إِنَّمَا مَكَانُهُ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَ نَارًا رَبَّهُمْ وَرَغَبًا وَكَانُوا لَنَا خَوْشِعِينَ وَالَّتِي صنعت فرجنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها ايه للعالمين ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون وتقطعوا امرهم بينهم كن الينا راجعون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 يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وطرب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا قد كنا في غفلة يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا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 وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَ دين سبقت لهم من الحسناء اولىك اولىك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم في ما اشتغلت سمعون حسيسها وهم في ما اشتقت أنفسهم وهم في ما اشتقت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقّهم الملائكة وتتلقّهم كانت هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوما طوي السماء يوما طوي السماء كضي السجل للكتب كما بدانا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 فهل أنتم مسلمون قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فإن تولوا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 وَإِنْ أَدْرِي لَعَنْهُمْ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا رَحْمَنٌ وَرَبُّنَا رَحْمَانٌ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَنْصِفُونَ